ولا استغفار المستغفرين ولا ت و ب ة التائبين اللهم ربنا إ ن السنتنا سبحت لك في علاك ورؤوسنا ما سجدت لسواك أ ن تترانا ولا نراك فلا نعبد إ ل ا إ ي ا ك يا من أ ج ب ت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون ي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 وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله كثيرا ما ت د ل ه م بنا ظلمات النفوس وتضطرب بنا س ك ي ن ة القلوب وتضيق علينا أ ح ي ا ن ا الدنيا بما رحبت ل أ د ن ى هم أ و م ش ك ل ة تطرق حياتنا فيضعف اليقين ويضعف التوكل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 و أ ن عليه ا ل ن ش أ ة الاخرى و أ ن ه هو أ غ ن ى و أ ق ن ى أ ر ا د الله ا ل ح ي ا ة هكذا لقد خلقت ا ل إ ن س ا ن في كبد حتى تشتاق النفوس وتسمو ا ل أ ر و ا ح وتتطلع ا ل أ ف ئ د ة فتطلب مطلوبا أ س م ى وتريد دارا أ ك ر م والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم لا تسمعوا فيها لاغيه لا يسمعون فيها لغوا ولا ك ذ ا ب ة لا يسمعون فيها لغوا ولا ت أ ث ي م ا إ ل ا قيلا سلاما سلاما دار خاليه من المنقصات والمكدرات أ م ا دنيانا تسير ح ي ا ة أ ح د ن ا و ت ن ض ي س ف ي ن ة الواحد منا تنخر عباب ا ل ح ي ا ة م ن ؤ ه ا المعاناه ا ل أ م ر ا ض و ا ل أ س ق ا م ا ل أ و ج ا ع والمشكلات الهموم والغيوم والغموم الديون وتسلط ا ل آ خ ر ي ن غ ل ب ة الدين وقهر الرجال أ ر ا د الله الدنيا هكذا وما منا إ ل ا وله نصيب من م ش ك ل ة أ ب و ا ب ه ا ك ث ي ر ة و أ س ب ا ب ه ا م ت ن و ع ة المرض الهم والغم الجوع والحرمان والفقر المشكلات ا ل أ س ر ي ة ك ث ر ة العقوق والنشوز والقطيعه بين ا ل أ ر ح ا م إنها مشاكل تضج بها ا ل ح ي ا ة وعنوان هذه ا ل خ ط ب ة عندي م ش ك ل ة أ ر ي د حلا إ ن المشاكل للمؤمن قواعد م ن ه ج ي ة ص ح ي ح ة يستطيع ان يتعامل معها لا أ ز ع م أ ن ه يعطيك حلا سحريا تخرج من المسجد فتنتهي المشاكل الديون ا ل م ت ر ا ك م ة أ و أ م ر ا ض ا ل أ ط ف ا ل و ا ل أ ب ن ا ء أ و ع ج ز ا ل أ ب ن ا ء عن الرسوم أ و حسد الحاسبين وكيد الكائدين كل المشاكل التي ت م ل أ حياتنا لا أ ز ع م أ ن ي أ ع ط ي ك حلا سحريا ولكني أ ع ط ي ك منهجا تستطيع من خلال هذا المنهج أ ن تتعامل مع المشاكل فتواجهها بقلب صلب و ب ش خ ص ي ة ف ذ ة تستطيع من خلال إ ي م ا ن ك ومن خلال قواعدك ا ل ش ر ع ي ة مع الاخذ ب ا ل أ س ب ا ب ا ل م ا د ي ة تستطيع أ ن تحل هذه المشاكل ليس حلا كليا ولكن حلا في دواخلك تنسجم مع ا ل ح ي ا ة لما تعرف مقصود ربك جل جلاله لماذا خلقت إ ن المشاكل تعكر صفو حياتنا وتكدر جمال عيشنا وتقطع ح ب ا ن صبرنا والسبب لذلك أ ن ن ا نعطي ا ل ح ي ا ة م س ا ح ة في وجداننا وفي نفوسنا أ ك ب ر مما ينبغي ف إ ذ ا فقدناها تكدرنا و ت أ ل م ن ا و أ ص ا ب ن ا من الهم والغم ما أ ص ا ب ن ا اعط ا ل ح ي ا ة والدنيا كدنيا م س ا ح ة ح ق ي ق ي ة في وجدانك واعلم لماذا تعيش وامتلك ا ل أ س ل و ب الصحيح وامتلك المنهج ا ل ع ل م القويم في التعامل مع المشكلات وبذلك سوف تستطيع أ ن تواجه كل م ش ك ل ة وتحال المحن إ ل ى منح والنقم, والنقم الى نعم بمنهج تمتلكه و أ و ل ى هذه ا ل ق و ا ع د ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى م و ا ج ه ة ا ل م ش ك ل ة اعترافا بها وتحليل ا ل م ش ك ل ة إ ل ى مفرداتها ا ل أ و ل ي ة أ ي ن الخلل في حياتك أ ي ن الخلل في مفردات تعاملك أ ي ن الخلل في أ ن م ا ط حركتك إ ن خللا ما وسوف يكون الخلل ضعف في ا ل إ ي م ا ن وقطع ل ص ل ة وثيقه ينبغي أ ن تكون مع قيوم السماوات و ا ل أ ر ض ي ن ورب الخلائق أ ج م ع ي ن ستشعر أ ن خللا ما قلبك ليس قلبك القلوب ش ا ر د ة تعيه ا في عصر الفضائيات والعولمه والماديات و ا ل إ ل ك ت ر و ن ي ا ت وغابات السيخ و ا ل أ س م ن والعمارات ا ل ش ا ه ق ة وحتى النمط الموجود في بيوتنا لا يخلو في ديكوره وترتيبه من نمط غربي و ت أ ث ر بذلك نوعا ما حتى الذي يصلي ل ص ل و ا ت في المسجد ويحرص على ا ل س ن ة و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن لا تخلو حياتنا من طغيان ا ل م ا د ة والمحسوسات و ا ل إ ي م ا ن بالمشاهدات ا ل ق ط ع ي ة في حياتنا فيضعف اليقين ويقل التوكل وتتزعزع ا ل ث ق ة في الله عز وجل ويتضعضع الخوف واليقين من الله عز وجل وبذلك أ ن ت كل خلل في حياتك سببه عدم استقامتك على الشرع الحريف إ م ا خلل في أ د ا ء الصلوات في وقتها أ و أ د ا ئ ه ا في بيوت الله أ و خلل في تعاملك مع والدين أ و أ ق ر ب ي ن أ و بسوء خلق تشقى به قبل أ ن يشقى به غيرك ولذلك واجه المشكلة وحدد المشكلة المشكلة وحللها هذه إلى عناصرها بعد ينبغي الأولية ثم بعد ذلك ينبغي أ ن تعترف بهذه ا ل م ش ك ل ة و أ ن تخرج للتصدر لهذه ا ل م ش ك ل ة عبر اللجوء إ ل ى الله جل جلاله الباب المفتوح الذي لا يغلق ولا يقف عنده ولا ينيخ مطاياه وينزل حوائجه ببابه إ ل ا القليل إ ذ ا س أ ل ت عبادي عني ف إ ن ي قريب اجيب د ع و ة الداع ي إ ذ ا د ع ا ن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إ ن ا ل أ ن ب ي ا ء كانوا يقولون إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله و أ ي و ب إ ذ نادى ربه أ ن ي مسني الضر و أ ن ت ارحم الراحمين وذلك ل أ ن يقينه أ ن الفرج قريب ونحن لا ندعو الله إ م ا لضعف ثقتنا في الله أنه ل انه يقدر أو أ يقدر ولا يعطي وكلا ذلك كفر أو ع د م ث ق ة في أ ن ف س ن ا بعدم إ ح س ا ن الظن بربنا ف إ م ا إ ذ ا لم تدعو الله عند كل م ش ك ل ة و ت ر ج ى إ ل ي ه عند كل م ص ي ب ة بل في كل س ا ع ة و ل ح ظ ة في كل د ق ي ق ة ونفس إ ن لم ت ر ج ا إ ل ى ربك وخالقك هذا يعني أ ن ك تظن لماذا ندعوه ولكننا دعوناه كثيرا فلم يعطنا إ ذ ن الخلل في تفكيرنا الخلل في دواخرنا يستجاب ل أ ح د ك م ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت, دعوت فلم أ ر يستجب لي فيستحسن ويدع و الدعاء ولذلك الدعاء سلاح عظيم غفلنا عنه حتى على مستوى مشكلات العالم ا ل إ س ل ا م ي في فلسطين قل الذي يدعو انا لا أ ر ي د ولا أ ت ح د ث عن الدعاء العام الذي يضج به الناس د ع ا ؤ ن ا في سجودنا ودعاء خ ا ص ة كل منا ل إ خ و ا ن ن ا في فلسطين لا نذكرهم إ ل ا إ ذ ا دعا الداعون فنؤمن مع المؤمنين أ م ا أ ن تدعو في كل ل ح ظ ة وفي أ و ق ا ت السحر وفي ساعات و أ و ق ا ت تحدي ا ل إ ج ا ب ة أ ن تدعو للعراق للمسلمين في العراق أ و في فلسطين أ و في الشيشان أ و في أ ف غ ا ن س ت ا ن أ و في أ ي بقعه هذا قليل هذا يعني أ ن ن ا لا نذكر قضايا أ م ت ن ا إ ل ا إ ذ ا كنا في عقل جمعي أ ي مع م ج م و ع ة أ م ا لوحدنا فقليل هو الذي ي س أ ل الله ويلجا إ ل ى الله دون أ ن يسمع بذلك أ ح د أ و أ ن يعرف أ ح د أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ن الدعاء سلاح عظيم ومن تعلق بالله كفاه ومن س أ ل الله أ ع ط ا ه ومن أ ن ز ل حوائجه بالله تولاه ولكن أ ي ن ا ل ث ق ة أ ي ن اليقين أ ل ف ت النوخي رحمه الله كتابه الشهيد في ثلاث مجلدات الفرج بعد ا ل ش د ة يحدث عمن ضاقت بهم السبل وانقطعت بهم ا ل أ س ب ا ب و أ و ص د ت في وجوههم ا ل أ ب و ا ب أ ب و ا ب السلاطين والحكام و ا ل ز ك ا ء والوزير والرئيس و ا ل م د ي ن و أ غ ل ق ت ا ل أ ب و ا ب فلجاوا الى الله الذي لم, يرد الذي لم يرد سؤالهم والذي تقبل منهم والذي أ ع ط ا ه م ف إ ن ه سبحانه هو القادر على ذلك ومن ج م ل ة من حكى حكى عن ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل وعلى ر أ س ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم في أ ح ل ى المواقف استستغيثون ربكم فاستجاب لكم وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم وكذلك ننجي المؤمنين ليكون سلوكا للناس ودربا وسبيلا كل من ضاقت به السبل وكل من وقفت امامه م ش ك ل ة ولكن اسمحوا لي أ ن أ ق و ل نحن نتصل بالله نرفع اكف ا ل ض ر ا ع ة الى الله ولكن دوائرنا م ش غ و ل ة عقولنا ش ا ر د ة وقلوبنا ليست مع الله و أ ل س ن ت ن ا تقول كلاما وبه وبها وبذات ا ل أ ل س ن ة ن ج ذ ب و ن ن ا ف ر الدوائر م ش غ و ل ة ولذلك لم ت أ ت ي ا ل إ ج ا ب ة إ ن أ ر د ت الاتصال فاتصل الاتصال السريع القلب الصادق واللسان الذاكر والنفس ا ل م ن ك س ر ة شقيق البلخي رحمه الله قال عنه التنوخي كان عالما يدرس الناس ويح ويحضر ت ف و ي ح حلقته احتفاء به الملوك و ا ل أ م ر ا ء والوزراء والتجار والعلماء كلهم يحضرون درسه قال وبعد الدرس قال له كبير التجار يا شقيق إ ذ ا عرضت إ ل ي ك ح ا ج ة فلا ت س أ ل الناس ومالي لك خذ واترك ما تريد واعلم أ ن ما أ خ ل ت أ ح ب إ ل ي مما أ ب ق ي ت قال شقيق فشكرته ولكن نفسي لم تحدثني مجرد حديث أ ن أ ذ ه ب إ ل ي ه و أ ط ر ق بابه قال وبعد شهور ج ع ن ا ونزلت بنا ف ا ق ة ث ل ا ث ة أ ي ا م ثلاث ة أ ي ا م هو وصغاره لا يصيبون طعاما إ ل ا طعاما أ ي ب س ا و إ ل ا خبزا جافا يجدون بقاياه ف ي أ ك ل و ن في اليوم أ ك ل ه و ي ر ق ض و ن على ذلك فلما ضاقت السبل في اليوم الثالث قالت له بني له ص غ ي ر ة يا أ ب ت ي أ ل ا ترى ما بنا لقد قتلنا الجوع ك ا ن الجوع أ ن يقتلنا وقد يكون الرجل أ م امام أ م نفسه قوي ولكن أ م ا م إ خ و ا ن ه أ و عشيرته ضعيف خ ا ص ة ا ل أ ب ن ا ء وهذا الذي جعل العلماء يقولون صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أ ب ي طالب أ ج ل صبرا من صبر يوسف في السجن ل أ ن يوسف كان امتحانه في نفسه أ م ا ان رسول الله في الشعب كان صبره في نفسه و أ م ا م عشيرته الذين يتطورون أ م ا م ه جوعا وهذا صعب كثير من الناس في ا ل ز ل ز ا ن ة يثبت و ي ج ل في ظهره فيثبت ف إ ذ ا أ ت ي بزوجه أ م ا م ه أ و أ خ ب ر أ ن والده اعتقل أ و أ ن أ خ ا ه قد فعل به أ و أ ن ولده قد عذب انهار أ ل ا ترى, ترى الفرد يوسف لم يكن ش ي ء يخاف عليه في الصين هو يصمد ل أ ن الصمود صمود شخصي أ م ا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين صموده وبين ل و ع ة عاطفته أ م ا م هؤلاء ا ل ع ش ي ر ة الذين يعذبون بغير ج ر ي ر ة ويحاصرون ويحبسون بغير ذنب من أ ج ل ه هو ل أ ن ه م حموه هو مؤمنهم وكافرهم ولذلك يا أ ب ت قتلنا الجوع هنا اهتز شقيق البلخي قال أ و ل ما ذكرت ذكرت أ خ ي التاجر قلت اليوم أ م ت ح ن ه قال فقصدته وفي طريقي اليه مررت بمسجد ر أ ى مسجد ف إ ذ ا به يتوقف ك أ ن ه كان في غ ف ل ة المسجد للمسجد رب المسجد قال فذكرت قول شيخنا أ ب ا جعفر إ ذ ا عرضت إ ل ي ك ح ا ج ة إ ل ى مخلوق ف ا ب د أ بالخالق أ ب و جعفر المخرج شيخ شقيق أ ع ط ا ه ق ا ع د ة ق ا ع د ة إ ي م ا ن ي ة م ت ي ن ة إ ذ ا عرضت إ ل ي ك ح ا ج ة إ ل ى مخلوق ف ا ب د أ بالخالق عندك و ر ق ة تريد أ ن تمضيها عند وزير ارفع يديك إ ل ى من الوزير في قلب الوزير في يده من, من, من, من, من, من, من كل دواب الدنيا هو آ خ ذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم ثم قال ف ت و ض أ ت ودخلت المسجد في غير وقت ص ل ا ة صليت و س أ ل ت الله الفرج ل أ ق ص د بعد ذلك التاجر قال فغلبني النعاس ك أ ن م ا أ ف ر غ علي النوم من أ ف و ا ه القرب قال شقيق فنمت و أ ن ا لا أ ر ي د أ ن أ ن ا م خذ المكروب هذا الكرب العظيم كيف ينام قال فنمت فجاءني في نومي من يقول لي يا شقيق أ ت د ل العباد على الله وتنساه تقول لنا تمسك في الله لما تجد م ص ي ب ة ت ج د على التاجر الجامع ذ ا ت ه لو ما كان في دربك ما كنت خشيته كنت مشيت التاجر بعدلك ومشيت التاجر بصحه يا شقيق أ ت د ل العباد ة على الله وتنساه قال فقمت فزعا أ و ل شيء آ ي ز ت التاجر ولو أ ن ي مت جوعا قال والله ان شاء ا ل ل م و ت التاجر د ا أنا م ا أ م ش ي ل ه ثم انتظرت ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة فصليت ورجعت إ ل ى البيت فلما وصلت الدار وجدت في البيت مؤنى الزيت والسكر و ا ل د ق ي ج و ز ي ا د ة مني كرتونه ش ع ر ي ة وكرتونه م ر ب ة و ك ر ت و ن ة مكرونه قال شقيق ف س أ ل ت أ ه ل الدار من أ ي ن هذه المؤن ف أ خ ب ر ت أ ن ذات التاجر الذي كنت اقصده ل الذي ت ا كان ج ر ي قد حركه الله من ورائي فجاء الدار و س أ ل عني وقال قولوا لشقيق ت أ خ ر ت عنا ف أ ت ي ن ا ك ثم وضع المؤن وذهب وفرج ايوب بعد طول المرض كان تحت قدميه اركض برجلك ليس في ص ي د ل ي ة ب ع ي د ة ولا عند طبيب نائم ولا سفر إ ل ى ا ل أ ر د ن كان من تحت ق د م ي أ ر ك ض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب هكذا فرج الله ان مع العسر يسرا الفرج قريب و ا ل إ ن س ا ن يضج ثم إ ن من أ ق و ى القواعد ا ل م ت ي ن ة في التعامل مع المشكلات في, في التصدي و ا ل ج ر أ ة والاعتراف واللجوء إ ل ى الله كسر الجوانب ا ل س ل ب ي ة اسمع إ ل ى قول القائلين في سوداننا إ ذ ا كترت عليك الهموم قالوا الدمدم نوم ما هذه ا ل س ل ب ي ة أ و ل م يكن أ ف ض ل أ ن يقال إ ذ ا كثرت عليك الهموم ف ل ج أ إ ل ى الحي القيوم أ و ل ي س هذا أ ه د ى سبيله و أ ق و م طريقه ة و أ د ى و أ ه د ى صوابه ا إذا ا كثرت عليك ل م م الدمدمنوم معنى ما من المهمة و ولا وإن القواعد عاجز لا تفكر في حل حل إلى حل تسعى في تقف تفكر في التسلي بقدر الله عز وجل والتعزي بقضائه وهذا منهج يعلم الصبر ويرفع إ ل ى مقام الرضا ويجعل القلب مستقر لا تهزه عواصف المشكلات ولا تلعب به أ م و ا ج الهموم فهو ثابت مؤمن ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة في ا ل أ ر ض ولا في أ ن ف س ك م إ ل ا في كتاب من قبل أ ن نبراها ع ه إن ذلك على ل ل ا يسير لكي س لا ت أ و على ما ا ف ت ك آتاكم كل يجعلك م بما مختال منهج ولا تفرحوا والله لا يحب كل الفخور ت ت قرآن يحب إنه س ل ى ب الاعداء ق د ر و ل تركن ت إليه و د ف ا ل ق ر ب ل تسلط ل ق د د ر ا ا أ ع يدفع بالجهاد والمرض يدفع بالتداوي المشروع وليس ب ا ل ذ ه ا ب إ ل ى السحره و ا ل ك ه ن ة والمشعوذين وهذا دليل على ضعف الناس إ ن كثير من الناس إ ذ ا ضجت به وضاقت به السبل ي ب ج ا إ ل ى البشر إ م ا أ م و ا ت ه وهذا من الشرك عياذا بالله و إ م ا أ ح ي ا ء ليس من أ ج ل و ص ي ة أ و من أ ج ل تقديم حل ناجح لا إ ن م ا من أ ج ل أ ن يكتب أ و أ ن يبخر أ و أ ن يفعل له هذا ما وجد أ و ضاع عليه الطريق وتاه عن السبيل سبيلك ربك سبحانه أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض أ اله مع الله قليلا ما يتذكرون سبيلك ما يفتح الله للناس من ر ح م ة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم بل بعض الناس يذهب إ ل ى الدجالين ليحول ا ل أ م و ا ل إ ل ى أ ض ع ا ف ه ا وعقله لا يقول له أ ن هذا الدجال يريد منهم خادم ل بنعمل ي و ن عشرة لك عشر وفي ن ا ك ق و ل بتقديم ن خ م س م ا ئ ة أ ل ف يأخذت و ك ي ب ت ق م ل ب ر و ش ق د ر ده خ م س م ا ئ ة أ ل ف وتقوم ع م ل لك ش دائل ن ك لكن ما د ا ي م ن ك ا ل م ز و ر س م ا ئ ه الف وتقوم بتقديم و خمسمائه ن الف وتقوم ب ا ح ث و س و ق د ي م خ لحد م س م ا د ه ا ل ب ر وتقوم ش بتقديم ا خمسمائه الف وتقديم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ب يقلب ه الدهب ر ا للناس ا ي بيجيب ح ل الريح ا كان يحوط الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يحوط ذهب زوجه ع ا ئ ش ة ضاع منه في غ ض و ة المريسيع بحثوا عن هذا الذهب الليل ه ب ا ل كل ه ولم يجدوه حتى الصباح ونزلت آ ي ه التيمم والصباح الفجر بعد أ ن استبان ا ل أ م ر وجدوا الذهب تحت ن ا ق ة عائشه رضي الله عنها ورسول الله و أ ص ح ا ب ه من اولياء والصالحين يبحثون الليل كله ايها الاحبه إ ن هؤلاء الدجالين أ ن ا أ ق ت ر ح على ناس المباحث يقبضوهم ل أ ن ه م قاعدين ينازعوهم في شغلتهم قاعدين يشتغلوا ش غ ل ة ناس المباحث وهذا انتحال ش خ ص ي ا تعالي انت شيخ ولا رجل مباحث الذهب الرايح قاعد لي وقاعد أ ش ي ا ء ز ي د ي يا اخوانا ن لماذا القلوب ض ع ي ف ة و ا ل إ ي م ا ن يهتز لادنى م ش ك ل ة أ ي م ش ك ل ة ت ج ي ي ه ر ع الناس إ م ا إ ل ى السحره و إ م ا إ ل ى الدجل و إ م ا إ ل ى الشعوذه ومن الناس من يعبد الله على حرف إ ن أ ص ا ب ه خير اطمان به و إ ن أ ص ا ب ت ه ف ت ن ة إ ن ق ل ب على وجهه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة ذلك هو الخسران المبين فلذلك من القواعد ا ل م ه م ة التسلي بالقدر ثم دفع القدر بالقدر ثم من القواعد ا ل م ه م ة في التعامل مع المشكلات ومواجهتها أ ن نتعامل مع المصائب من منطلق الشرع أ ن ه ا ليست شرا محضا و أ ن فيها خيرا ان في المصائب خير للناس فما من مرض ولا هم ولا نصب ولا وصب يصيب المسلم إ ل ا كانت له ك ف ا ر وكتب له بها ح س ن ة حتى ا ل ش و ك ة يشافها المؤمن فلو, فلو انه انتظر إ ل ى ا ل م ش ك ل ة من هذه القواعد ومن هذه الرؤيه ا ل ص ح ي ح ة الرؤيه ا ل إ ي م ا ن ي ة والقواعد ا ل ي ق ي ن ي ة أ ن ا ل م ش ك ل ة لك فيها نصيب من ا ل أ ج ر فليس شرا محبه يقول ا ل ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر و ا ل ح ك م ة و ا ل ت ع ل ي م ولقد ت أ م ل ت المصائب التي تقع بالناس فوجدت أ ن فيها م ئ ة ف ا ئ د ة ومن هذه الفوائد استخراج مكنون ع ب و د ي ة الدعاء كثير من الناس لا يدعو الله ولا ي ل ج أ إ ل ى الله إ ل ا إ ذ ا وقعت م ص ي ب ة وفي ا ل أ ث ر المرفوع ان سلمان الفارسي رضي الله عنه قال يرفع الأثر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م ص ي ب ة تصيب عبدا مؤمنا تقول ا ل م ل ا ئ ك ة ثقلت عليه ا ل م ص ي ب ة يقولون لله هذا من المؤمنين يقول الله احب أ ن أ س م ع صوته احبه أ ن يقول يا رب أ ر ي د ه ا ل ع ب و د ي ة ولذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى إ ن من فوائد المصائب ظهور عز ا ل ر ب و ب ي ة وقهرها وبيان ل ا ل ع ب و د ي ة و ك س ر ه ا إ ن في ا ل م ص ا ء ب لو لم ي ك ن ا ل إ ن س ا ن ب ح ا ل ه ا ل ذ ي ن ر ى ب غ ي ر مصيبة و ل ا م ش ك ل ة ل د ع ك انسان ي ك و ه بل بعضهم بعد ذ ل ك ي د ع ي أ ن ه إله ك ل ا إ ن ا ل إ ن س ا ن يكون هناك انسان ي ك ن هناك انسان ك ث ي ر م ن ا ل ن ا س ا ل م ص ا ك ب ت ه د ن ي و ا ل م ش ك ل ا ت ت ك ج م ه ن ا د ا غ ي ا ن ه و ت ذ ه ب ك ب ر ي ا ن ه ف إ ذ ا به ي ت و ا ض ع و ل و ل ا ا ل م ص ا ك ب ظهور عز ا ل ر ب و ب ي ة وقهرها يصيب ا ل أ ن ب ي ا ء يعقوب يفقد ولده يبكي عليه حتى يعمي ولده يلقى في البئر يخرج ويعاني ح ي ا ة يدخل السجن والله غالب على أ م ر ه لولا ا ل ر ب و ب ي ة لما أ ج ر المصائب حتى على أ و ل ي ا ئ ه و أ ن ب ي ا ئ ه هذا يعني أ ن هنالك ربا قاهرا و إ ل ه ا م ه ي م ن ة وربا قديرا عظيما لا يتعامل, بالعواطف. لا يتعامل بالعواطف له الكمال المطلق والكبرياء و ا ل ع ظ م ة والجلال و ا ل ق د ر ة و ا ل ق و ة والمنعه والغنى المطلق والجلال والكمال سبحانه وتعالى وكذلك فارق ا ل أ ه ل و ب د ع ا ل ع ش ي ر ة طرفه باكل وقلبه منكسر إ ذ ا دعا دعاءه يستجاب دعا لانه دعاء منكسر إ ن ا ل أ د ع ي ة ا ل م ن ك س ر ة استخراج مكنون ع ب و د ي ة الدعاء فينبغي أ ل ا تتعامل مع المصائب باعتبارها شرا م ح ض ا تعامل أ ن فيها خيره وعسى ان تكرهوا شيئا ع س شيئا هو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وانتم لا تعلمون ومن القواعد ا ل م ه م ة جدا في التعامل مع المصائب أ ن ترى أ ن المصائب من نفسك وهذا منهج ق ر آ ن ي سدي أ و ل م اصابتكم أ م ص ي ب ة قد أ ص ب ت م مثليها قلتم أ ن هذا قل ولكن م ما أصابكم م م ص ي ب فبما كسبت ة أيديكم و ي كثير ع ف عن ا ل م ؤ ان يقول ا ل م ص ي ب ة التي و ق ع ت ب ه س بسبب ب ب تقصيري بسبب خلل ما في ح ي ا ت ي يحاول أ ن يصلح ا ل ذ ي بين ه وبين الله ف إ ذ ا وقعت ع ل ي ه ا ل م ص ي ب ة مرض في بدري راجع نفسه قال لعلي لعلي ا ن ح ر ف ت ه لعلي فسدتو لعلي خرجت عن ا ل ج ا د ة لعلي تنكرت الطريق لعلي فارقت الصراط لعلي يبدأ يراجع نفسه وهذا منهج مهم يقول بن القيم اذا ل ا القيم م ة بن إ وقعت ا ل م ص ي ب ة على العبد وصبر أ و ت ي أ ج ر ه ف إ ذ ا أ ر ج ع ا ل أ م ر إ ل ى نفسه ا س ت أ ن ف ع ب ا د ة ش ر ي ف ة و م ن ز ل ة ج د ي د ة ومقاما ا ي م ا ن ي ة ربما كان أ ك ث ر أ ج ر ا من أ ج ل ا ل م ص ي ب ة نفسها لأنه ولدت ا ل م ص ي ب ة مقاما شريفا و ع ب و د ي ة ج ل ي ل ة وهي ع ب و د ي ة الانكسار والافتقار والذل والتسليم و إ ر ج ا ع ا ل أ م ر إ ل ى الله سبحانه هذا مقام من المقامات ا ل ر ف ي ع ة التي تحتاج منا إ ل ى و ق ف ة أ س أ ل الله تعالى أ ن يرد الجميع إ ل ي ه رد جميل و أ ن يحبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن و أ ن ي ز ي ر ه في قلوبنا و أ ن يكرها الينا الكفر والفسوق والعصيان وان يجعلنا و إ ي ا ك م من الراشدين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه ولكم في المصائب ن ف ع ولكم في المرض ع و د ة و أ و ب ة ولذلك يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث الطبراني أ ن ي ن المريض تسبيح وحنينه تهليل إ ن ا ل ت أ و ه الذي يصدر من مريض ت أ و ه عاجز منكسر متعلق بالله انقطعت كل الحيل و أ ي ق ن بضعفه وبعبوديته وبذله وانكساره وافتقاره لذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذه ب ص ر ة ع ظ ي م ة أ ن ي ن المريض تسبيح وحنينه تهليل أ ي يقوم مقام إ ع ظ ا م الله والتسبيح لله ل أ ن ه ك أ ن ه يقول يا ربي انظر إ ل ي ب ع ي ن الرضا ف إ ن الطبيب لا ينفعني وإن الدواء لا يداويني ولا ولذلك إ ن ا د يداويني و ولا و ا لا ء ل يشفيني هذا منهك من المناهج ا ل م ه م ة والقواعد التي ينبغي أ ن تكون يقول ا ل شيخ الاسلام تيميه الله تعالى و أ ح ي ا ن ا تنزل بنا المصائب ف أ ل ج أ إ ل ى الله و أ د ع و ه ب إ خ ل ا ص فيفتح الله علي من باب ح ل ا و ة م ن ا ج ا ه ولذه ا ل ل ج و إ ل ي ه ما أ ن س ى معه مصيبتي بل أ خ ش ى أ ن ي ج ي ب ن الله فتنكشف مصيبتي ويذهب ما وجدته في قلبي من الانكسار و ا ل إ ق ب ا ل على الله إ ن ه شيء عجيب أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة وذلك يحتاج إ ل ى من جربه كان انس رضي الله عنه يقول كنا ن س أ ل الله كل شيء حتى عقال البعير والملح وإذا قطع شسعنا قطع لأحدنا سان الله ان يصلحه سير النعم كان انقطعت قبل ما يعمل أ ي ح ا ج ة السير انقطعت ع ي ن يا الله ويا مولانا أ ع ن ي على إ ص ل ا ح ي شسع نعلي ا سبحان الله هم لا يريدون قضاء حاجتهم بقدر ما يريدون تحقيق ا ل ع ب و د ي ة لله سبحانه ا ل آ ن لو انقطع ولكن ا ل يجب ن ان ل يكون ل لدينا أمري امر جديد ة و ي ا ا ل لك ه ان يكون ل ه د ي م ا امر يا الله أنه قلت ي ج ا ي ي ق و ل ل ي ب ج ان ي ح س ي ب و إ ل ه ي ر ج ع ا ل أ م ر كله وإن من د ي إلا ع ن د ن خزائنه ا وما ننزله إ ل ا بقدر معلوم ولله ملك السماوات و ا ل أ ر ض والله على كل شيء قدير ولله ا ل أ م ر من قبل ومن بعد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في, في قطع شسع النعل ف إ ن ه إ ذ ا لم ييسره الله لا يتيسر كل شيء بتيسير الله اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أ ي ن هذا اليقين إ ن اليقين عند ا ل م ش ك ل ة يهزم و إ ن ا ل إ ي م ا ن عند أعظى ادنى م ص ي ب ة يضمحل ويتلاشى ويصبح ا ل إ ن س ا ن فقد ذاته وشخصيته ا ل ف ذ ة إ ن من أ ع ل ى مقامات ا ل إ ي م ا ن في التعامل مع المصائب أ ن تعلم أ ن اختيار الله لك أ ف ض ل من اختيارك لنفسك أن تعلم أ ن اختيار الله لك أ ف ض ل من اختيارك لنفسك أ ت ى رجل شاف الى سفيان الثوري قال يا سفيان س أ ل ت الله كثيرا ولم يجبني قال له والله أ ن ا لزمن بس انا بسأل الله ما ق ع د الدين ل أ ن ه ما مطمئن بجوه ق ل د ما مستقر قال له سفيان ما س أ ل ت ربك س أ ل ت ع ل رسول قال س أ ل ت ه حانوت بالله زوال دليل و ا ل ن ه ل بس أ الله د يلو ب ق ا ل ا في شارع ا ل صافي ا ل ن ص ي د ه بس النحر يا الله يالله ا ب ق ا ل ا ن ص ي ة يالله ا ب ق ا ل ا ن ص ي ة ه اصوات الله بدو ي ي أ ت ى إ ل ى س ف ي ا ن ا ل ثوري قال ل ه س أ ل ت الله كثير ا و ل م ي ج ب ن ي قال ما س أ ل ت ربك قال س أ ل ت ه ح ا ن و ت ن قال من ع ك ر بكا ع ط ه لطفا ل ا ب خ لا بكا ل أ ن ه قد لا ينفعك في المستقبل ولذلك قبل أ ن تخطو أ ي خ ط و ة لحل م ش ك ل ة أ و لاستئناف ي حياه أ و امل النجاح في ا س ت خ ا ر ة قبل أ ن تستشير الخلق ا س ت ش ر خالقك الذي يعلم السر و أ خ ف ى ويعلم الغيب وما هو كائن وما سيكون ف إ ن كان فيه شر وصدقت الله سيصرف عنك السوء و إ ن كنت أ ر ى بعض الشباب المسكين الذي ابتلي ببعض المصائب م ر ة أ ت ي ت منبر من المنابر كنت أ ص ل ي بالناس ف ل قال ي ي ن ش عندي م ش ك ل ة ك ب ي ر ة والله ي انا شيخ أ تعبان وما قادر أ ن ا في سنه اخيره من ا ل ج ا م ع ة ف ج أ ة بنت ا ل ج ر ا نظرت كانت معانا طوالي فجأة إ ل ي ه ا ن ظ ر ة فتمكنت في قلبي ف أ ص ب ح ت لا أ ع ي ولا أ ف ه م شيء قال لي والله يا شيخنا ب ف ت ح الكتاب بتاع ا ل د ر ا س ة ب ش و ف جوه الكتاب ما ب ش و ف ا ل أ ش ي ا ء ا ل م و ج و د ة في الكتاب ب ش و ف ا ل بدي ف د ا ي الله يا أ خ ي حلل قلت له يا أ خ ي انت الزواج تقدم لا لا ذ ا تقدم خلاص الجوع جاي قلت له استخير قال لي خلاص الشاب ماشي استخار وتقدم لقيته و جنب الباب بتاع المنبر و ا ل ج م ع ة ا ل ث ا ن ي ة و أ ن ا جاي على المنبر لقيته حزين وكئيب منكسر قلت له مالك قال لي اخل استجا... ا س ت خ ا ر ة ربنا ما قبله الظاهر ادوه شاكوش قالوا له البيت دائره تقرا ولا حاجه مشكل قال ا ل ا س ت خ ا ر ة ربنا ما قبله قلت له الله يجيب لك قبل ه انت في ا ل ا س ت خ ا ر ة مش قتل ل اللهم إ ن علمته شر لي في ديني و د ن ي ا ي ا وعاجل أ م ر ي واجله فاصرفوا عني قال ل ي هي وطلع فاصرفوا ذي فوجه م ش ه ما كنت ا تقول فاصرفه كان تقول ح ا ج ة ت ا ن ي ة وقد كنت فاصرفه ا ل ا س ت خ ا ر ة ج ب ي ر ه ربنا م ي ة ا ل م ي ة يتخيل ا ل ا س ت خ ا ر ة أ ن يتحقق ما يريد هو لا ليست هذه ا ل ا س ت خ ا ر ة ا ل ا س ت خ ا ر ة ق ف و ي ض فستذكرون ما أ ق و ل لكم و أ ف و ض أ م ر ي الى الله فوض امرك الى الله اقبل ب ا ل ن ت ي ج ة حتى ولو كانت خلاف ح و ا ك وخلاف ما تريد في نفسك وارض بذلك وسلم أ ت ى محمد بن فتح الموصلي ابو ا ل ف ت ح د ا ر ه وكان صائما فلم يجد شيء يفطر عليه ثم أراد, اراد ان ي ق ر أ شيء يتسلى به من ا ل ق ر آ ن والتفسير فدعا ل م ر ا ه بالمصباح د ل ا ج بالفانوس ف إ ذ ا بالفانوس لا يعمل ل أ ن الزيت قد انتهى إ ل ا بجروش ومفلس بكى زوجته قالت أ ن ت رجل ت ق ر أ القران وتعلم العلم ما يبكي قال بكيت فرحا إ ن ح ا ل التي عليها تشبه حال أ و ل ي ا ء الله و أ ح ب ا ئ ه من أ ص ف ي ا ئ ه ورسله و أ ن ب ي ا ئ ه فهل أ ن ا منهم حتى أ ف ر ح ثم جعل يقول المنع منه م ع ط ي ة م ق ب و ل ة والفخر إ ك ر ا م وبر ع ا ج ل المنع من الله عطاء والفخر من الله إ ذ ا أ ف ق ر ك هو إ ك ر ا م وبر عاجل ت أ م ل إ ل ى هذه اللطائف والمعاني التي تخرج ا ل إ ن س ا ن من مستنقعات المشاكل فتجعل فتجعله يسمو عليها المنع منه ع ط ي ة م ق ب و ل ة والفقر إ ك ر ا م وبر عاجل عش بهذا الشعار والله لن تبالي و ل ن يطل قلبك هم و ل ن يدخل فؤادك أ س ى ستعيش مطمئنه تتعامل وتتقلب في عبوديه إ م ا شكرا و إ م ا صبرا ورضا وهكذا حتى تلقى الله أ س أ ل الله تعالى أ ن يرد الجميع إ ل ي ه ردا جميلا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ب أ س م ا ئ ك الحسنى وصفاتك ب العلى الا ت د ع ل ن ا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مبتلا إ ل ا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا غائبا إ ل ا رددته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إ ل اللهم أعنتنا ي ولا ولا يا ه ا ا رب ع ا يا الراحمين ا ل ل ل م برحمتك أرحم ي ن انا ج ج ع ع ل ا ا ت م هذا ا ا ج ت م عبيدك ا مرحوما من وتفرقنا وابناء عبيدك وابناء أ ب ن ء و, و, و أ إ ي م ا ئ ك نواصينا ل خ ا ط ئ ة ا ل ك ا ذ ب ة بيدك اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله ع أنت اهله م بما ل ن أنت ا أ أنت أهل التقوى وأهل التقوى المغفرة اللهم ف ر د كربات المكروبين اللهم ا غ د ا د ي ن عن المدوين يا رب العالمين اللهم فك أ س ر ا ل م أ س و ر ي ن في و ن ن ت اللهم م و وفي غيرها يا رب ا ع ا م ي ن ا ل ل فك أ س ر ا ل م أ س و ر ي ن اللهم فك أ س ر ا ل م أ س و ر ي ن يا رب العالمين وضمد جراح المكلومين من ا ل أ م ه ا ت و ا ل ع ر ا م ل والنساء في كل أ ن ح ا ء العالم وفي فلسطين يا أ ر ح م الراحمين من أ ب ن ا ء المسلمين وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقيموا الصلاة الله على آله نبينا محمد